إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نسألكوا بقى على فات لو أنتم مذكرين لو مش مذكرين طيب خدنا كم فرط النص النص والتلت س استقي صح اربع فروض صح طيب النص مين اللي بيورثه كم واحد 5 <خمسة> مين يا شيخ نبيل الزوج مع عدا موجود فرع الوارث ومين تاني شاركونا يا أخوان البنت لو منفردة وبنت الإب والأخت الشقيقة لو كانت منفردة لأب لا لو كانت منفردة طيب قادي كده النص والربع الزوج وزوجة بس ماشي في ح... الزوج في حالة وجود فرع وارس والزوجة في حالة عدم وجود فرع وارس والتم الزوجة الوحدة اللي بتاخده التم هي دي الحالة الوحيدة اللي بتاخده التم مفيش حد بياخد التم خالص اللي هي ولذلك لما تلقاف مسألة ترى في المسألة حتبقى فاربعة ماشي او اكتر طيب هم الزوجات على طول كده طيب قد خلصنا من الثلاثة دول بقى يبقى اللي احنا خدنا المرة اللي فاتت اللي هو الثلاثين زي النص معدد الزوج يبقى يا شيخ نبيل النص معدد الزوج يبقى مين البنتين او ال... الأكثر نفسهم والأخوات والأخوات خلاص هناخد النهاردة فرض جديد اللي هو التلت والتلت بياخدوا اتنين تلتي بيقضوا اتنين الإخوة لأم لما يبقوا أكثر من أخ الأم لإخوة لأم اللي هما يشتركون مع الميت في الأم والأب مختلف الإخوة لأم لآية الكلالة قال تعالى فإن كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو أخت أخ أو أخت، يعني أخ الأمة أو أخت الأمة فلكل واحد منهما السدث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إبه ده أول فرض التلت إن كانوا أكثر من ذلك من ذلك يعني كان أخ أو أخ. يعني لو في أخ وأخت لأم إبه أكثر من ذلك ولا لا أكثر من ذلك طيب في الحالة دي الأخ والأخت دولت حيورثوا للذكرة مثل حظ الأنسان دي لأن ربنا قال فهم شركاء في الثلث حيشتركوا في الثلث الحالة الثانية اللي بيرث الثلث هي الأم في, حال في حالة من الاثنين يا وجود فرع وارث يا جامع من الإخ فلاص نمسك واحدة واحدة فرد ولدي الأم هو بيقول الثلث فرد اثنين ولدي الأم ولدي الأم اللي هم مين الإخوة الأم اسمه ولد الأم, الأم. فأكثر يستوي فيه ذكارهم وأنثاهم يبقى في الحالة دي البنت بتاخد زي الولد ما هيش كمالة عدد فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء بالثلث وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم يبقى مسألة فيها يجمع وقرأ ابن مسعود وسعد ابن أبي وقاس وله أخ أو أخت من أم يبقى دي قراءة بس ابن مسعود قرأة إيه؟ قرأة شازة لا يقرأ بها أحيانا توافق المتوترة وأحيانا تخالف المتوترة إنما هي قراءة شهزة القراءة الشهزة دي قعدة القراءة الشهزة تعامل معاملة الحديث الصحيح لأنها صحيحة وردت بسند صحيح ولكن لا تعامل معاملة القرآن لأن القرآن اشترت فيه التواطف ففقد شرط التواطر يبقى ليس قرآن إنما يعامل معاملة الحديث الصحيح والتشريك يقتضي المساواة طيب مسألة في مسألة الإخوة له رجل مات أو امرأة ماتت وتركت زوج و زوج و أم و أخوة أو أخوان لأم اتنين ترك زوج و أم تركت زوج و أم و اتنين الزوج خدناه هياخد كام النص علشان ده ما فيش فرع وارس ما خلفش و هتاخد الثلث لان في اخوه انا قلت اخوان اي اخوه اه اي اخوه يبقى الام تاخد الايه والاخوان اللي هم هياخدوا كام يبقى المساله تتحل من كام من 6 لان نص وثلث وثلث يعني مساله سهله الزوج هياخد نص ال6 3 والام هتاخد ثلث ال6 1 والاخوين كل واحد هياخد منهم واحد من 6 يعني كل واحد ثلث طيب لو قلنا الاخوين والام دول هتخليهم 3 هنضرب المساله في كام تتعدل. هي حيب... هتتعدل هي هنا وهيبقى إن المسألة مدى لما تبقى 6 ستبقى ندف 6 18 ضرب في الثلاثة عشان كل واحد يأخذ رقم صحيح طيب لو كانت المسألة هي هي بس أخ وأخت أخ الأم وأخت الأم مش هتفرق صح؟ البنت هنا بتاخد هذه الوقت بالضبط تمام كده؟ ليه؟ لأنها صاحبة فرض أرس إخواننا يبقى أنا لو فرضنا سألتك سؤال في الانتحان وز... و أقول لك اذكر أحوال المرأة التي تأخذ مثل نصيب الرجل في الميراث طبعاً، هذا السؤال ليس جاية آه، لا، أنا أقول ليس جاية لكي خاطر أنت تحله و أنت حالات أن المرأة تأخذ عد الراجل في المراس انت بقى هتمسك المراس الموارس كده فرد فرد والمسائل واحدة واحدة وتحلها ايه حالة منها ان الاخت زي الايه اه انت هتشوف البنت هتاخد زي الايه الذكر في حالات ايه اه بس يكون في درجة واحدة السؤال ده اهميته اهميته الرد على اللي بي... اه في سؤال تاني بقى اكتر اذكر أحوال المرأة التي تزيد عن الرجل لا بس كان يعني لقيت مقال بيذكر فيه 11 حال آه المقال سوف يقول لكم المرة الكامل 11 حالة يكون حال المرأة فيها أكثر من الرجل احنا اللي تخلصنا حاجة اهو سؤالة واذكر الحالات التي تزيد فيها المرأة عن الرجل يالله يا حمد طيب رجل مات وطرك زوجة وام واختان لام واخ لاب زوجة وام واختان لام واخ لا الزوج هاداخد التمنع الربع عشان ما فيش حق ما فيش ايه فرع وارث الربع اكتر الحجم فش فرع وارث خلفش ولاد الام هاداخد الستس عشان فيه أخين الاختين الام هاداخده كامل التلت والاخ الاب هاداخد العصب طيب ربع وستس وطلت يبقى المسألة تحلم كامل منفعش اتنشر طيب ربع ال 12 3 ثلث ال 12 ثلث ال 12 4 3 و, و 4. يبقوا مجموعهم 9 9 من 12 ثلاثه هياخذهم الاخ الاب عين يعني تعصيب اخ الاب عين يعني عصبة عين. عين يعني ياخذ الباقي عين عصبة حياة. نفس الكلام اخر شقيق عصبه اخت الام في, في صاحب فرض في صاحب فرض بس لا صاحب فرض ما هنجي لها ان شاء الله هنيجي في الحج طيب فرض ثاني حاجه فرض الام حيث لا فرع وارث للميت ادي كده اول حالة. ولا جمع من الاخوه والأخوات جامع من الإخوة والأخوات قال تعالى فإن لم يكن له يعني للميت ولد يعني ذكر أو أنث ابن أو بنت وورثه أبواه يعني الأب والأم فلأمه الثلث فهمت أنت أن الأب يبقى الباقي فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس يبقى الحالتين اللي بياخدوا فيها تلت إن لم يكن له ولد وورثها أبوها فلأم الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث قال الزمخشري هنا هنا لظ الإخوة يتناول الأخوين جمع يشمل اثنين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة دي قعد الكافي بيحطه ودي ميز الكتاب الكافي مليء بالعلل والتعليلات والقواعد الفقهية التي يستفيد منها القارئ كل فرض تغير بعدد كان الاثنين فيه بمنزلة الجماعة ماشي كفرض البنات والأخوات هو بيقولي الكلام دا ليه لأنه بيقول هنا فإن كان له إخوة أقل الجمع كام ثلاثة إن مثنى إنما في المواريث ان الفرد بيتغير باتنين يبقى داك جمعة في المواريث وقال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلما تحجب بهم الأم كلمة تحجب يعني حاج بنقصان الحاج بنوعين حجب كامل زي الإبن لما بيحجب الإخوة وحجب نقصان زي الإخوة لما بتحجب الأم بيقل النص زي الفرع الورث لما بيحجب الزوج ويحجب الزوجة قال لا أستطيع أن أرد شيئاً كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عم باس. <تصفيق> نأخذ بها مسألة الشريعة. واحد مات وطرك أمه وأب وأخه. الحمد لله، أمه وأب وأخه. يبقى الأم هتأخذ مفيش شفهر عوارس ولا إخوة. يبقى أول ما أرى الأم في المسألة ببص على وجود أبناء للميت ولا إخوة للميت؟ أمه وأبه وإخوة الأم تلت تلت تلت والأب يأخذ الباقي تعصيباً والأخ محجوب ماشي؟ طيب أي أخ حط له أي أخ أخ في الله زوج و وجد زوج يأخذ بفرع وارس أو لا لا يوجد فرع وارس أو لا يوجد فرع وارس الأم لا يوجد فرع والجد سيأخذ الباقي تعصيه خلاص مسألة الأم والأخوة الأم سهلة هناك مسألة أخذها عندك رجل مات و زوجه زوجه وام واب فالزوجه هتاخد ماشي والام هتاخد وفي تنت والأب هو في فرق 10 والاب هياخد هو الصدس زائد الباقي هتيجي حل المساله كده 12 ربع ال 12 3 هتاخده بالزوج وثلث ال 12 4 لا ده ده كامل لو سمحت ايوه طب خلي المساله زوج زوج وام واب بالزوج هياخد النصف والام ثلث والباقي الثلث يعني الأب يأخذ الثلث ولوما أحد ثلث عمر دي مسألة اسمها العمرية <تصفيق> خلاص المسألة العمرية دي أتنعناها إن ورث ورث عمر الأب الثلث والأم ثلث الباقي عشان خاطر يبقى الأب بيأخذ أكثر من الأم فبيقول لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي بعد فرضهما حنح الله لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذوي فرض واحد فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت وأبقى لفظ الثلث في الصورتين وإن كان في الحقيقة سدس أو ربع صح في الحالة التانية تأخذ ربع وفي الحاله الأولى، الحوله اللي هو وجود زوجة هتاخد ايه السوتس. وفي الحاله الثانية، هتاخد لما تاخد ثلث الباقي الباقي بعد وجود زوجة الزوجة الربع الباقي 3/4 هتاخد ثلث الباقي يعني كام ربع والزوج والاب هياخد النص في حاله الزوجة خلاص تأدبا مع القرآن لأن القرآن قال للذكر مثل حظ الأنثى وتسميان المسألتين دولت بالإيه بالغراوين لشهرته لشهرتهما أو بالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعوا عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة طيب بيقولوا إيه بات بيقولوا ان المساله لو كانت عباره عن 3 افراد زوج وام واب هياخد الزوج النصف والام والاب الثلث الثلث والاب هو الام ثلث الباقي والاب هياخد الباقي تحصيل باقي النصف هيتقسم للذكر مثل حظ الانثيين صح الاب هياخد الثلث والام هتاخد الثلث خلاص يبقى ده عكسنا يبقى الاب هياخد الثلث والام هتاخد الثلث اللي هو الباقي تعصيبا هنقسم الباقي على 3 اه زوج لا اه اي حته نحل مساله الزوج الزوجه هتاخد زوجا وام واب الزوجه الربع والأب سيأخذ النصف والأم سيأخذ الربع لماذا؟ إحنا لو حلناها عادي الأم سيأخذ التلت صح؟ والأب سيأخذ الباقة عصيبا اللي هو خمسة على اتناشر والأم سيأخذ أربعة على اتناشر يبقى كده الأب مش ضعف الأم صح؟ فقلنا خلاص هندي الزوج الزوج أو الزوجة هندلها الربع والثلاثة اربع يقسم للذكر مثل حظ الأنثائي الأب هاياخد النصف والأمة هتاخد التلت الباقي اللي هو آه السودس طيب سؤال آخر بنت وأم بنت وأم وأب بنت وأم وأب البنت هتاخد النص والام هتاخد الثلث والاب هياخد الباقي باقي الباقي طعصيبا اللي هو, هو ما بعد النص والثلث الثلث وثلث ونص صح ولا ايه بحسبها ازاي ايه ثلث و سدس واحد المقام من كام 6 3 على 6 فيها 2 يبقى 2 على 6 3 على 6 فيها النص 1 واحد. واحد المقام ادمجنا كده ابتدائي النص فيه كام سدس 3 سداس صح 3 على 6 بنص على الثلاثة في الواحد على الثلاثة في الاثنين ثلاثة سداس يعني تلت وستس ستسين بتلت يبقى احنا لو قلنا بنت وأمه وأبه هتبقى ماشي مصدور صح؟ فعشان كده قال كما لو كان معهما بنت كما لو كان معهما بنت مكتوب عندك تبقى مش عمرية العمريه في حالتين بس الزوج والزوجه يبقى دي مساله تتحفظ في مسائل تستثنى مسائل تستثنى تتحفظ الزوج والام والاب والزوجه والام والاب تحلها في المساله في الامتحان هعرف اللي مذاكر ومش اللي مذاكر اللي مذاكر هيحلها اللي اللي مذاكر هيحلها ان الام تاخد الثلث والاب هياخد السوتس. اه ده هو ده الشرط تستن في المحكمه كده اه بالعمريه حصل عليها اجماع لا اما الاربعه حصل فيها اجماع خلاص أوه. هم محفوظين كده فهم ما غير سالين بس سالين بس أوه. الزوج والزوجه مع الام والاب واحد مات وترك ملوش اخوه ملوش ملوش كل هؤلاء محجوبين لا ده كده, ده كده اللي مش مذاكر اللي مذاكر هم جاء حافظت للأم ثلث لازم تتحل تكتب ثلث البقى ماشي قال ابن عباس لها ثلث كاملا لظاهر الآية هنا ابن عباس خالف ايه؟ خالف العمرية قال ما نحن نجدعه هتاخد نصبها؟ اه، والحجة معه لولا لا نعقاد الإجماع المسألة فيها إجماع ما عادش حد بخالفها من الصحابة على خلافه يعني حتى لو ابن عباس خالف الإجماع خلاص العقد ولأن لو أعطيناها الثلث كمين اللازمة إما تفضيل الأم على الأرض في صورة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة لأنه سيكون زيادة عنها بإيه هي 4 من 12 وهو 5 من 12 يعني فرق 1 من 12 معانا الأم والأب في درجة واحدة طيب سؤال لماذا خالفنا المدام في درجة واحدة إحنا قلنا القاعدة إن أي ذكر وأنثى في درجة واحدة ان الذكر يأخذ ضعف الأنثة طيب شمعنا الأخ الأم والأخت الأم ما قلناش كده لأن القرآن اللي نص استسنع قعدة أن, الـ إن الـ البنت والولد لو كانوا في درجة واحدة يأتخذ الذكر مثل حظ معاد الأخ الأم والأخت الأم لأن الله عز وجل قال هم شركاء في الثلث فتساوه من عند الله عز وجل نقل الدارمي علي النخعي قال قال الإمام النخعي قال خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين جعل الأم الثلث في من جميع المال يعني معنى كده إن الإمام النخعي نقل إن ابن عباس خالف أهل القبلة مش حد يقولي الكلام دي غير ابن عباس تمام يبقى خلصنا من الفرد الثلث ففرض الثدس ده سبعة المقرى الرجاء إن شاء الله ناخده نكمل العتق ما في الكتابة باب الكتابة تسن كتابة من علم فيه خير قال تعالى فكاتبوهم إن, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني كسبا وأمانة وكلمة الخير معناها الكسب والأمانة يستطيع أن يكسبوا فيها أمان في قول أهل التفتير قال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتاب ونحوه قال إبراهيم وعمر بن دينار وغيره وعنه أنها واجبة إذا دع العبد الذي فيه خير سيده إليه لظهر الآية والجمهور على استحبابها مطلقا ولأن عمر رضي الله عنه أجبر أنسا على كتابة سيرين سيرين أبو محمد ابن سيرين والأول أظهر والآية محمولة على النت لحديث لا يحل مال, مال مرئ مسلم إلا عضي بنفس إلا عضي بنفس منه وقول عمر يخالف فعل أنسا وأنس رفض لو كان واجبا لرادية بذلك أنس وهي تعريف الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه بماله في ذمته مباه معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين في دي شروط الكتاب السيد يبيع رقيقه لنفسه بمال. مال صحيح لا يصح على خنزير وخمر في ذمته يبقى لازم تكون في الذمة لا معين في الذمة يعني مال موصوف في الذمة مباح فلا يصح على أن يه, أن يه مقصوبة يعني أو, أو ذهب في الضم معلوم يبقى لازم مال معلوم يصح استلم فيه يعني هنرجع بقى الباب السلم ونعرف شروط السلم فيه فلا تصح بجوهر لأنه مش مضبوط لأن لا يخضي للتنازع الجوهر ده لو أنه أنا أبيع نفسي إليك بجوهر طب الجوهرة دي بتختلف كل واحدة لوحدة ما ينفعش وصف في الزم ده ممكن يكون جوهرتين طالعين من حجر واحد وديت بملايين وديت لا تسوي شيء ده منجم منجم يعني مؤجل مقصط سمي الأقصاد نجوم لأنها بتحل كل أول نجم كل شهر لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه لو حالا دلوقتي العبد ما لا يمتلك فمن حكمة الشرعة أن جعله مقصط تخفيفا على العبد وفس وعن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود قال في الكافي بنجمين فصاعدا يعني أقل حاجة أسطينه أي أكثر من نجمين في قول أبي بكر وظاهر كلام الخرق أبي بكر كلام الخلال والخرق لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني والإيتاء من الثاني على إيه؟ على آنية مقصوبة أو آنية فضة وذهب آنية محرمة يعني ضعيفة لا هو مش كده والإيتاء من الثاني الكتاب على نجمين والإيتاء من الثاني يعني يكون الثاني آه من الثاني قال ابن, موسى... قال ابن أبي موسى يجوز جعل الكتابة المال كله في نجم واحد اللي هو الإيتاء من الثاني يعني النجم الثاني هو ده النجم اللي ممكن ي... اللي يعني ممكن يكون قسطين كل سنة 1000 جنيه مثلا يجي في السنة الاولانيه يقول له طب السنه الجايه اديك على بعض عشان كده عليه ربنا قال ايه الايتاء من الثاني يعني النجم الثاني هو اللي يحصل معه ايتيان المال يجوز جعل المال كله في نجم واحد لانه عقد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم يعني إيه, إيه دليل للنجمين أنه يبقى قصطين ممكن يبقى قصط واحد سنة جاي يبقى واحد يعلم قدر كل نجم بما عقد عليه من دراهم أودانين يقول له كل نجم كل قصط كذا يبقى خلاصة الكتابة أنه يشتري نفسه من سيده بالتقصيد التقصيد شرط طب قال له فورا طب هو لا يمتلك لأن العبد لا يمتلك حيدفع من هيعجزه يقول له الآن حالا هاتلي بيت ألف ثمنك يروح يستلف إنما عقد الكتابة معناه أن أنا سأتركك حرة وتأتي إلي بالقصد في موعده ومدته يعلم النجم يعلم قدره ومدته لألا يؤدي جهله إلى التنازع ولا يشترط تساوي الأنجم لا يشترط تساوي الأنجم زي التقسيد كده ما يشتربش تساوي القصة قصة الأول ألف قصة الثاني ألف ومتين قصة الثاني ألف لا يشترط في دلوقتي شيء قاق بتدعب كل سنة يدفع 180 جنيه وكل سنة يزيد 10%, جنيه, 10 لمدة عشرين سنة هل هذا القسط حلال أم حرام؟ حلال، لماذا؟ هو حر يحط النجوم الذي يريده المهم في النهاية يجبني قسط معلومة ومدة معلومة هذا شرط القسط، يكون معلوم المدة ويكون كم سنة ويتفع الإفشرة لا يجب من شرطة، بغض نظر عن تساوي الأقصاد ها؟ مدة معلومة والقسط معلومة فلو جعل نجم شهر او آخر سنة أو جعل قسط أحدهما ماء والآخر خنسين جاز لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وقد جعل بذلك وقد حصل بذلك ولا يشترك للكتابة أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه فيصح توقيت النجمين بساعتين في ظاهر كلام كثير من الأصحاب يقول له 100 جنيه دلوقتي وكمان ساعتين 100 جنيه طب أنا حقدر أكسب بتجيري في سعتين طرف يجوز أي ذلك ولكن العرف والعادة والمعنى أنه لا يصح قياسا على السلم لكن السلم أضيق يعني يقولك العرف وتيسير الشرع لهذا الأمر هنقول له ده تضييق وجزم في الإقناع بعدم الصحة قال وصوبه في الإنصف لكن المذهب أنه أجل له وقع في القدرة على الكثب أنهم يكسب في هذا الوقت ساعتين دولت يكسب فيهم إنما لو قلت له هد دلوقتي خمسة جنيه وكمان نصف ساعة عشرين جنيه ده لا يصح لأن العادة والعرف يقول أنه لا يصح كسب هذا المال في هذا المدة فإن فقد شيء من هذا ففاسد. نحن ملنا بالشقة دلوقتي. فإن فقد أي حاجة سميها أي حاجة. نحن ملنا بالشقة. طيب، هذا السؤال الخارجي. خلصوا بعد ما خلص. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة يعني الكتابة فاسدة ويأتي حكمها والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة كالبيع والإيجارة يعني القاعدة كانت تقول أن عقود التبرعات والعقود في المرض تعمل معاملة الوصية إنما الكتابة لا تعمل معاملة الوصية في المرض ليه لأنها من قبل البيع وبيشتري نفسه قدمه في الإخناع واختار الموفق وجمع أنها في المرض المخوف من السلس يعني الوصية فيها خلافه لكن المذهب على أنها من رأس المال ليست وصية ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف يعني لازم يكون الكتابة لها عقد باللظ لكن لو كوتب المميز المميز صح لأنه يصحي تصرفه وبيع بإذن سيده فصحت كتابته كتابته كالمكلف يعني السيد مميز وعبده يريد ان يكتبه يصح ولا لا يجوز لان تصرفات المميز صحيحه باذن او العبد هو المميز العبد هو المميز والسيد اراد ان يكتب المميز تصح ولا لا تصح لان مكاتبه المميز عقد المميز من بيع وشراء صحيح وايجاب سيده الكتاب له اذن له في قبوله ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده هنا اللفظ الصحيح في كلمة مكاتب ولا مكاتب لاقوى اللغه مكاتب اسم مفعول صح لان انعقد عليه عقد الكتاب اما المكاتب هو سيد ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده فقبضه منه سيده أو وليه يعني وكيله إن كان محجورا عليه عتق عتق العبد لمفهوم حديث عمر بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده مرفوعا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم حديث الحسن فدل بمفهومي على أنه إن إذا أدى جميعا لا يبقى عبدا أو أبرأه منه وعطت أبرأه قال له خلاص سمحتك في الباقي لأنه لم يبق عليه شيء منها وما فضل بيده ملك السيد وما فضل بيده يعني بقيت المال بعد المتشدد القصط ماله بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة فله أي المكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة كان جميع ما معه لسيده لأنه عتق بغير الأداء وتقدم الخبر فيه يعني فرضنا أنه قال له سيده أنت حر المال الذي اكتسبه ملك لسيده ولا ملك له لسيده لأنه أعتقه ولم يتحرق بالكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده مات المكاتب قبل الوفاء كل فلوس العبد لسيده لأنه مات وهو عبد ولو أخذ السيد حقه ظاهرا أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا يعني مقصوبا لم يعتق لفساد القبض وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض يعني آه مثال قال له كاتب نفسك بعشر تلاف الشهر جاي جاي جاي راح سرق العشر تلاف من رجل وقد قال له خذ العشر قال أنت حر هو لسه بحط العشر في جيبه البلوس أبض عليه قال له هذه المال مسروب شوف أرقام المال طلع هو هل يتحرر العبد ولا لا معينه قاله انت حر لا ليه آه لأنه حرره بناء على عقد وطلع العقد فاسد يبقى كل المعاملات لقعدة التي تنبني على أقود فاسدة ما يترتب عليها إيه طاعة تاني برضو من القصة دي لو وهب رجل لرجل مال ظام يقصد به شيء فبان خطأا فالهب بطل لو وهب رجل لآخر مال يقصد به شيئا فبان خطأ فالهبه بظل بسأل. رجل قال لرجل اخر هذه هبه مني لك ويظنه ان هذا الرجل اخو صديقه يبقى قصدا به ايه شيء هو قاصد بيه ان هو صديقه تشابه اسماء فخد الهديه ومشى وبعدين قابل صديقه قالوا أنا أعطيت لأخوك هدية قال ليس لي إخوه هو تشابه أسماء الهدية صحيحة على الله بطلة بطلة يحق له أن يرجع فيها ليه؟ لأنه كان يقصد أعطاه قصدا في شيء أتبين خطأ رجل أراد أن يعطي لامرأة هدية بناء على أنها ستتزوجه خطبها فأبوه فجاه العيد ألا يا طيب أنا حدي هي هدية لخطيبتي ظن منه أنها ستتزوج وبعدين رفضته ترد الهدية أو لا تردها إن كانت بقية لا مش مستهلك مدهاش جاتوه مثلا فكالته لا ده باقي فجناءنا على هذه القاعدة الهدايا مردودة اداء الخطيب لخطيبته مطلوده ان كان الفسخ, الفسخ منها والعكس بالعكس اللي هي اللي فسخ هي اللي رفض هو خلاص ترك هو الذي ترك اه لانه هو هو الذي هو لم يظن وبنى خطا هو ظن وهو اللي رفض الشبكه من المهر الشبكه مش من الهديه الشبكه ليست هديه الذهب من المهر انت لسه ما اتجوزتش يا منشي. تجي تتجوز على العرب فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه, كسبه ونفعه. وكل تصرف يصلح يصلح ما له كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق ولا يحصل عتق إلا بالأداء ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب وهذا أقوى أسبابه اللي هو البيع والشراء والإجارة والاستدانة الاستدانة معناها هي نواية بيستلف من الناس عشان يتاجروا ومعادين يسدد لهم وهكذا وفي بعض الأثار تسعة أعشار الرزق في التجارة ولأنه أثر ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد يتبع بها بعد عدق يعني يطالب بها بعد ما يتحرر لأن ذمته قابلة للاشتغال اشتغال يعني له ذمة يستطيع أن يسدد من خلاله ولأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور يملك نفسه وتستطيع أن يتصرب في نفسه وليس من سيده غرور يعني لم يغر سيده بذلك بخلاف العبد المأذول العبد المأزول له في التصرف بتصرف ذناء على إذن سيده فلو استدام كده حيغرر بسيده لأن سيده لا حيدفر والنفقة على نفسه يبقى كسبه لنفسه تصرفاته صحيحة النفقة عليه سيده لا ينفق عليه لأن هذا من أهم المصالح ومملوكه وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه لأن فيه مصلحة يعني ممكن يشتري عبيد ويكون من كسبه لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعصر فلا يملك أن يكفر بمال حلف يمين يصوم لا يملك أن يكفر بمال أو, أو يسافر للجهاد إذا تغرير بالنفس ممكن يقتل أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرد أو يجابي او يحابي يحابي يعني يسامح الناس في المال او يرهن او يضارب او يبيع مؤجلا يزوج رقيقه او يحابي من المحاباه لا او يزوج رقيقه او يحده يحد الرقيق قام الحد لان الرقيق فعله شيئا فيه حد يحده سيده أو يكاتبه إلا بإذن سيده يعني دي كلها أفعال ناقصة في الكل لأن حق سيده لم ينقطع عنه لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحقه فإذا أذن زال المانع والولاء على من أعتقه أو كاتبه بإذن سيده أو, أو من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى عليه للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك وولد المكاتبه إذا وضعته بعدها أي بعد الكتابة يتبعها في العذق بالأداء او الابراء لا بإعتقها مفهومة دي؟ فرضا أن المرأة كانت هي المكاتبة وأنجبت ولد ولدها عبد ولا حر عبد لأن لسه أمن ويتبعها في الحرية بعد الكتاب بدون أداء أو إبراء يتبعها في العذق بالأداء أو الإبراء لا بالإعتق ماشي لا لا تؤتي بالاداء يعني ادائها عن نفسها او ابراء سيدها من الباقي لا ازاي مولانا الابراء يعني ابراءها سيدها من الباقي مفهومه هي عليها لسه 1000 جنيه السنه الجايه قال لها خلاص انا مسامحك ده عهدت ان في الابراء وبقى حر لا بالعتق قال لها انا اعتقتك يبقى هي واقتل ابطل الكتاب لا م? لو لو بعد الكتاب ت... بدون اداء او بدون أداء أو إبراء كما لو لم, ت... لم تكن مكاتبه ولا ان ماتت ولا ان ماتت يعني لو ماتت خلاص مش هيتباعها في الحرية قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتاب المهدي ويصح شرط وطء المكاتبة ببقاء أصل الملك يعني ممكن يقول لها أكاتبك بشرط الوطء ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى فإن وطأها بلا شرط عزر يعني لازم الوطء ده بالشرط قبل الكتاب عذر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملكته في شبح وليزمه المهر ولو مطاوعة يعني لو وطأها بلا شرط لزمه المهر, المهر الوطن لأنه وطء شبحا ولأنها عوض منفعتها فوجب لها ولأن عدم منعها من الوط ليس إذنا فيه ولهذا لو رأى ما مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يصبت عنه الضمان قط قعدا إنه واحد وجد ما واحد بيكسر عربيته فلم يمنعه هل ده معناه إذنه في التكسير لا لا يمنعه من الضمان هيضمن برضه ثم وتصير إن ولدت أم ولد تصير إن ولدت أم ولد قعد أنه لو سكت عن عن ما هو لو رأى مالك مال من يتلف ماله فلم يمنعه ولم يسلطانه الضمان وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته تصير إن ولدت أم ولد يعني لو وطأها بلا شرط وولدت تكون أم ولد لأنها أمت ما بقي عليها درهم ثم إن أدت عتقت وكسبوها لها إن أدت ما عليها عتقت وكسبوها لها وإن لا يعني وإن بكونها أم ولد فبموته وما بيدها لورثته إن لم تؤدي ما عليها حكمها حكم أم الولد كما لو أعتقها قبل موته بشرط إنه مكتبة لا لو مكتبة لا يصح وطاهلا بشرط لو غربه كتبها وغرب ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أونثى لقول بريرة لعائشة إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي فقال نبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها استفق عليها وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها بها استعاناتها بها دليل دليل بقاء كتابته وتقاص الهبة والوصية ونحوهما على البيع نقل الملك في المكاتب يعني أن المكاتب بيتباع مكاتب عائشة اشترتها بكتابته واعتقتها ولمشتري جهل الكتابة الرد أو الأرش واحد راح اشتري عبد اكتشف أنه مكاتب فله الرد ويأخذ ماله أو أرش أرش الكتابة اللي هو الفرق بين ثمنه مكاتب وثمنه قن المشتري مشتري يأخذ الباقي من الباقي لأنها عيب لنقص قيمته بملك نفع وكذا وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلتنفزق بنقل الملك فيك وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعذق عليه في ملكه ويعود قدنا بعجزي عن الأداء لقيامه مقام البائع يعني كل الأحكام تنتقل إلى المشترك جديد وصح وقفه وقف المكاتب فإن أدى بطر الوقف يعني حيفضل مكاتب موقوف لغاية ما يعدي لو أدى خلص بطر الوقف وأصبح حرا لأن الكتابة لا تبطل, لا تبطل به الكتابة أقوى من الوقف الفصل ده بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه طب الفصل بسرعه نخلص عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا لان القصد منها تحصيل العقد فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ولأن الخيار على الاستدراك ما يحصر العاقدين من الغب والسيد والمكاتب دخل فيه رضيين بالغب وده عقد لا يدخله الخيار ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه بسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة كده استثناءات من كل العقود اللازمة يعني العقود اللازمة لها شروط ولها أوصاف يدخلها الخيار وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إنما الكتابة لأ ويعتق ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه أي السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيده يعني يعتق بالأداء أول ما يؤدي للسيد أو من يقوم مقام السيد شرعا كوكيل او الولي في حاله الحجر اللي سفه او الحاكم في حاله غياب, غياب السيد سيد سافر ومش لاقينه والعبد يريد أن يؤدي ولا يجد ورث وكيل لا يجد وكيل يروح يؤدي للحاكم يقول الحاكم هذا مالو كتابه بيت المال ولما يجي السيد ياخذه من هذا المكان والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ هنا يصح مع العقود الم المؤقتة بأجل إنه إذا فات الأجل فسخ العقد يكتب كده في العقد إن الأقصاط على ثلاث أقصاط لو قسط تأخر انفسخ العقد وأخذ ما دفع هذا شرط جزال انفساخ العقد وأخذ ما أخذه دفع طيب لا يأخذ اللي دفع طيب ها؟ أنا أتكلم عموما هنا انفسخ سهيد الفسر طب لو في عقد آخر انا بتكلم عن قاعده عقد اقساط الاقساط ديت كل شهر قسط فقمت جاي عشان غرامات التاخير قلت له بص انا ما باخدش غرامات تاخير بس لو ال... انت اتاخرت 3 ايام انفصل العقد واعيد باع السلعه واخد ثمنها كاملا والباقي لك بصح ولا لا بصح لو بشرط يا صح في بنك, في بنك بتعمل كده من فسق العقد بعد مضي مدة من الزمن عدم سداد الأقصى طب ينفع يدفع غرامة تأخير على, على الأقصى لا لا ينفعش الشراط غرامة التأخير ولا الموافقة عليها وإن أمن أستداد في الوقت في الوقت لا أنا أمن نفسي هسدد في الوقت المناسب لا يجوز الموافقة عليه وإن عرفت علمت أنك ستسدد في الوقت. وبناء على هذا حر حرمك كثير من العقود المعصر هو أصلاً وفق على ربا وبيسيبيول أنا مش هقديه المجمع الفيقي حرم الفيزا كارت اللي هي 55 يوم بسبب عقد هذا العقد المحرم الفيزا بتاعت 55 يوم بتسحب على رصيد تشوف وليس فيه رصيد بتروح تسحب اللي انت عايزه كله وبعد في خلال 55 يوم تسدد الدين إن تأخرت في غرام التأخير فالمجمع حرم هذه الصورة وقال لا يجوز سحب الفيزا إلا في حالة واحدة فقط أن يسحب الرصيدة يكون متغطي فالعقود لو اشترط فيها الفسخ يجوز عقد الكتابة مشترط فيه أوتوماتيك الفسخ عند العجز عن الأداء ماشي يعني هنا بيقول وإن حل النجم فلم يؤديه فلسيد الفسخ ده من غير شرط لأنه يشترط في الكتابة أن يؤدي أما بقية العقود الأخرى لابد أن يكون فيها الشرط الفسخ كما لو أعثر المشتري بثمن المبيع قبل قبض ويلزم انظره ثلاثا ان استنظره يعني قال لي ديني فرصة ثلاثية يلزمه أن ينتظر لبيع عرض يعني بضاعة ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والرفق به ما عدم الإدرار بالسيد ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة ينزم هو يترك ربع مال الكتاب. قال تعالى ويتوه من مال الله الذي آتاكم ظهر أمر الوجوب. وقال تعالى قال أبو بكر ربع الكتابة وهو حديث منكر ولكنه صح رواه البيهقي بسند صحيح موقوف وقال ابن كثير في تفسير حديث غريب ورفعه منكر والأشبه أنه موقوف على علي وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وقال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني هنا بقى اللفظ الصحيح صح؟ ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه لأن الله نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع يعني يضع عنه الربع يعني المال الم... المسدد من مال الكتابة التلات دربع الحديث ضعيفة بس صحيح موقوف يعني يعمل به وهو مذهب الحنبلة العمل بالحديث الموقوف ولكن مسألة فيها خلاف وربما الأمر يكون على الاستحباب أفضل ما هو الحديث منكر وضعيف والصحيح نوى واستحب ولا يجب لا يوجد حديث علي واجب وهو قول الإمام حنيفة والإمام مالك على الاستحباب أما الحنبلة والشفعية على الوجوه واستدلوا بالأدلة كلها أهم ضعيفة ومنكرة أو صحيحة موقوفة فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإتاء فذلك دين في تركته يحص به الغرماء لأنه حق لأدمي فلا يسقط بالموت كسائر كتب. وللسيد الفسخ بعجز عن ربعها يعني ممكن السيد يفسخ ان عجز عن أداء الربع لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواخ أوقيات فهو رقيق وفي لفظ المكاتب عبد ما بقي عليه درها وروى الأفرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه ذرهم ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق, فلا يعتق قبل أداء جميعها ويحمل حديث أم سلمة إن كان لإحدى كن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه أنه أثر ضعيف جمعا بينه وبينه ما, ما روى سعيد ابن ابي غلابة قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبنا من مكاتب ما بقي عليه دينار فلاصة الكلام اللي, اللي حيوجب وضع الربع قالوا أن الواجب عليه أداء التلات تربع فما بقي عليه درهم يعني بعد التلات تربع والربع واجب على سيد اسقاطه دا على مذهب الحنج والراجح أنه مستحب اسقط الربع وما بقي عليه درها من المال كله جمعا بين الأدلة وخصوصا الأحاديث في وضع الربع ضعيف والمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه يعني المكاتب يحق له أن يعجز نفسه يقول له أنا مش مأدي خلاص أنا زيت بطرك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ومعظم القصد بالكتابة تقليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل فلا يملك إبطالها ابطالها مع حصول سببها بلا كلفة ويجبر على الأداء ليعتق به ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما فصح أن يتقايل من الايه يقيل أحدهم الأخ يتقايل أحكامها قياسا على البيع قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوث الله وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر قعد ان الخلاف قول المنكر لأن المنكر هو الغارب وفي قدر عواضها أو جنسه أو أجليها أو وفاء ما لها فقول السيد بيمينه أجبه ما لو اختلف في أصلها ولأن الأصل ملك السيد العبد وكسبه فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إن إذا أدى ما سمى فيها عطك لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها قالوا في الكافي وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع لسيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده أنه اتفقوا على خمر والعبد أدى ما عليه من الخمر الكتابة صحيحة ولا لا صحيحة ويعتق وما أخذه السيد يلزم بقى هو يرمي لأن الصفة غلبت لمصلحة العبد لأن أبرئ لو فرضنا أبراؤه من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذنة لكن ولكل فسخها في الحالة دي يجوز فسخها لأن العقد عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة أو لم يكن لأن المقصود المعوضة فصارت الصفة مبنية عليها مقلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف كذبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة إن ف فأنت حر مفهوم؟ كأنه يقول مثلاً لو دخلت الضار فأنت حر فدخل هيبقى حر ولا لا فالعتق بالصفة إن أديت إلي هذا الخمر فأنت حر واحد بيقول العبد لو أعطيتني هذا الكوب فأنت حر أعطي بحر ظهر أن في الكوب خمر أي بحر برضو هو بيقول نفس الكلام هو عتق بالصفة مش بالأداء وتنفزخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفة لأنه عقد جائز من الطرفين فلا يقول إلى اللزوم لأن ده أصبحت مش كتابة وأيضا في المغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت حكم أم الولد أجعلها المرة الجاية إن شاء الله كل هذا وأستغفرزي وإنكم الله رب العالمين